ومن كلام سيدي الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف في ختم كتاب إحياء علوم الدين في هذا البيت في شعبان سنة 1393 الحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي وفق الأخ عبد القادر عسيد الوالد وحاضر حضرته للحصول عليها. تلك هي قرأة هذا الكتاب الجامع لعلوم الدين وعلوم الآخرة ولأقاويل سيد المرسلين صلوات الله سلام عليه وأقاويل العلماء العاملين الدعاء إلى سبيل الحق وإلى سبيل الهداية وإلى سبيل الرشد فإن هذا الكتاب قالوا جماعة فعوعى كان السلف الصالح من قديم الدهر مما قبل أن يظهر في حضر موت كانوا يجعلونه الكتاب يجعلونه الكتاب الثالث بعد كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما العلويون فلما جاءهم هذا الكتاب وكان إذاع جاءهم فيما قبل الشيخ عبد الرحمن السقاف وانتشر فيهم في أيام الشيخ عبد الرحمن السقاف فأقبلوا عليه إقبالا كليا وجعلوه عقدة فصلهم وجعلوا مرجعهم إليه واجعلوه وردا من اورادهم يقرؤون منه كل يوم جزء واثنوا عليه ثناءا عطرا وبشروا من قرئه ومن كتبه ومن سمعه ومن حضر مجالسه ومن حضر دعوته بالجنه فقد بشر الشيخ الكبير عبد الله بن ابي بكر الايدروس ان من كذب هذا الاحياء بمن لو على الله بالجنه ومن قرأ هذا الإحياء ضمنه على الله بالجنة وكتب بخبخة كبيرة البخبخة قال العلماء أصلها من جهة العربية هي التوسع والزيادة في كل شيء من الخير وهذا أعطاه الشيخ العدروس هذه البخبخة التوسعة لمن قرأ هذا الإحياء فقال بخن بخن لمن قرأه بخن بخن لمن كتبه بخن بخن لمن سمعه بخن بخن من انتفع به، وكثر من هذه البخبخة. وإذا أراد الإنسان أن يقرأها مختصرة، فقد جمعها الشيخ عبد القادر بن الشيخ العدروس في هامش هذا الإحياء هذه الصفحة بخصوصها سماه تعريف الأحياء بفضائل الإحياء في هذا الكتاب، وجمع فيه قليل من البخبخة. والبخبخة للشيخ العدروس هي أكبر ما يستغرق عرضها. لا أقل من نصف من نصف ساعة وكلما مر عليه جملة قال بخين بخين بخين بخين بخين باخين وأنا لا أزال أذكر حضارة قراية في, في في القرن في باسالم خا خا خت ختمه هذا الأخ عبد القادر أي سيد الوالد بحضور والدي فيما بعد العصر في دكتهم الشرقية وقرأ البخبخة الأخ عبد القادر ولا تزال تطن في اذني ولا ولولا طول الوقت لا اورتها عليكم لانني اكاد احفظها كلها من كثره قراءتي ومن كثره ما اسمعه من هذه البغبغه ثم قالوا ان الشيخ عبد الله العدروس ضمن كما ذكرنا لمن كتب الاحياء وكتبه كثير حتى انهم قالوا انه في عام واحد بل كتب الاحياء 40 كاتبا كتبه في سنه واحده جاءوا الى جاءوا إلى الشيخ عبد الله بن أبي بكر العدروس فضمن لهم واعطاهم الضمانة ومن جملة من جاء إليه الشيخ عبد الله بن أحمد البكثير هذا كتب الإحياء وجعله خرائط وجعله جلود وقدمه للشيخ عبد الله العدروس وقال له هذا هذا الإحياء الذي ضمنتم لكتابه قد كتبته قال فأخذ الشيخ يتصفح الإحياء فلما جاءه ورآ عليه الخرائط قال له عادك تحتاج مننا زيادة يا بكثير آه الزيادة التي تطلبها قال له إذا كنت عادك ستعطيني الزيادة فإن, فإن رغبتني في في الزيادة أن تريني الجنة في هذه الدار قال له سأريك إياها على شرط لا تجلس عندنا قال ثم أخذ كمه وأخذ يريه الجنة حتى رآها بعيني رأسه فسافر الشيخ من ذلك الوقت، وسار يفكر إلى أين يكون المسير، فسار إلى مكة المكرمة لأنها بلد الله الحرام، ومأوى العلماء، ومأوى الأولياء، ومثوى الصالحين، وإليها يفر كل المسلمين حاجين ومعتمرين وزوار لسيد المرسلين، فلما وصل أخذ يلتم يلتمس العلماء، ويتصل بهم، وإذا جاء وفد الحجج خرج يتعرض لهم. ليرى ما معهم وما هم عليه ثم جلس في بيته وقال له آل مكة أخرج استقبل الحجيج فهذه الأيام آيات وغنايم قال لهم أنا كلما رأيت حتنا العلماء أو الأولياء رأيته أقل من شيخي عبد الله بن أبي بكر العدروس فأنا لا أحتاج إلى أحد بعد عبد الله بن أبي بكر ويقال إنه قال أنا من الشيخ عبد الله العدروس فلا أحتاج إلى غيره وهكذا كان الشيخ العدروش وكان العلويون يحرضون على قراءة هذا الكتاب وعلى ما في هذا الكتاب والنظر إلى الجنة ربما يستغرب أحد الناس وليس ذلك بغريب فإن إمامهم وسيدهم وقائدهم ودليلهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وقد أصبح بعد صلاة الصبح عرضت علي الجنة عرض هذا الحائط وهذا الحديث صحيح في البخاري ووددت أن أخذ غصنا من عنبها، ولكن تركته قال صلى الله عليه وسلم ليوم الآخر فإذا كان سيد الوجود قد رآها في هذه الدار فلا غرابة ولا يستغرب أن يراها التابعون له من أحبابه ومحبيه والقائمون على دينه والمبلغون عنه صلى الله عليه وقد جعل العلويون هذا الإحياء قاعدة من أصولهم وجعلوا الشيخ الغزالي إمامهم وجعلوه شيخهم وجعلوه قائدهم وجعلوه طريقهم وإن كانوا هم أعلى منه في الدرجة والنسب ولكن لما آتاه الله العقل وعطاه هذا العلم وعطاه الله هذا الفتح الكبير وعطاه الله هذه الحكمة فالعلويون دائما يأخذون العلم والحكمة من حيث ما جاءت لأن الله سبحانه وتعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هذا الإمام أتي الحكمة وأتي العلم وأتي الإلهام وكانوا حتى مخالفيه من أهل العلم الظاهر إذا قالوا خلافا للغزال ما يعجبهم لأن له كتب كثيرة في علم الفقه كتب في علم الفقه أول كتاب سماه الوجيز ثم توسع فكتب العزيز ثم توسع فكتب البصيد ثم توسع فكتب الخلاصة قال الشاعر فيه حرر المذهب الشيخ أحسن الله خلاصة بوزيز وعزيز وبسيط وخلاصة رحمه الله وكان السلف كما ذكرنا يعولون على قراءة هذا الكتاب ويدرسون في أوجاتهم دائماً كان الشيخ الحبيب عبد الجادر بن حسن السجاف من جماعتنا كان شيخه والده الحبيب حسن بن عمر السجاف ولما توفي والده الجاقيادة لعمه علي بن علي علي بن عمر بن سجاف ولما توفي عمه علي بن عمر بن سجاف الجاقيادة للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وقام من سيوان الى المسيلة لإلقاء الجياد لأن كل واحد لا بد له من شيخ. قال الإمام الحداد شاعراً ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل القلوب الزكية. وقال الحبيب علي من لا صاحب في زمانه شيخ عارف مكين عدد حياته وهو معدود في المفلسين. وقالوا الشيخ حقنا من لا يرو من لا يروجه مفلح من من لم يروا وجه مفلح ما أفلح. لأن النظرات الأولياء قالوا تخرج القلب فإذا خرجت القلب أثمرت فيه غراس والغراس هذا لا يزال ينشأ, ينشأ, ينشأ وتسقيه الرحمات الإلهية والمطرات الفيوضاتية حتى يصير ذلك الرجل من المجربين بسبب نظرات تلك الأولياء قال الشاعر ونظرة منه إن صحت على أحد بعين ود بإذن الله تحييه وقال الإمام الحداد هداة الوراء طوبا لشخص رأهم وجالسهم لو مر ولو مرة منه في العمر إلى آخر كلام الشيوخ لأن هؤلاء الشيوخ مثالهم مثال الكبريت الأحمر إن نظر إلى أحد اكتسبوه البركة والرحمة وإن نظر أحد إليهم استفاد منهم واستضاء من أنوارهم واستجى من تلك الأنوار فصارت تلك الأنوار تكسوه وتغ وتغدو وتغذو حتى يصل إلى الله وحتى يرتفع عن غفلته وعن معاصيه وعن لهوه وهكذا الشيوخ شفوهم أصل لطلاب طريق الآخرة وأصل شفوهم وها وها وهكذا الشيوخ شفوهم أصل لطلاب طريق الآخرة وأصل للدين وأصل للرحمة وأصل للهداية والجلوس تحت الشيخ يقولون لأنه أفضل من قراءة الكتب بدون شيخ ثم قال الشيخ الإمام علي بن أبي بكر سكران قال إن الشيخ محمد بن حسين البجلي كان من من آئمة اليمن كان يستمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما أفضل أعمال البر في هذا الوقت جلوسك بين يدي ولي لله تعالى حيا أو ميتا كحلب شاه أو كشجي بيضة خير من أن تتقطع في العبادة إربًا إربًا إربًا وهكذا شوفوها لأن الولي هذا لا تزال النظرات الإلهية تمتر على سماء قلبه وإذا كان الإنسان متصل بالولي أو محب للولي أو محبوب عند الولي أو متعلق بالولي أو يحضر عند الولي أصابه من تلك النظرات رشاش على قد الاستعداد والاستعداد يختلف فبعض الناس عندهم استعداد كبير والاستعداد الكبير قالوا يختلف كذلك فبعضهم عنده استعداد قلبي بأن كان قلبه كبير دائما يجرب الماء ويجرب الأخذ الكبير قالوا هذا مباشرة يصله الخير فيتسع المدد له ويكون الأولياء مباشرة وربما يظهر عليه السر وربما لا يظهر فإن ظهر عليه السر فهو متأهل وإن لم يظهر عليه السر فسوف يظهر له عند التأهل Walaukennah laiya zalul Mدد yamudhul Qasim, wahyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wya tucilbuh. Walmuhim min hada, an nha nla nzaal nhadukum ila kuthubil Salaf, wa ila juraa makan alaihi Salaf, wa la alhiris ala ma amil alaihi Salafil Salat. Fainham qad arafu Rabbhum akther min kum, wqad arafu al-Tariq akther min kum, wqad istama'u binabiyhim, salawatulillah sallamu وقد حصل لهم الإذن منه صلى الله عليه وسلم بالتصرف في هذا الكون كله بعيده وغريبه وغريبه لأنها أرواح طائفة هم إلا هم إلا ماشي يخف عليهم لأه غاية ما هناك إن الإنسان مأذن له في الكلام أو غير مأذن له في الكلام فبعضهم يخبر لأنه مأذن له وبعضهم ما يخبر لأنه غير مأذن له ولكن كل ولي من أولياء هذه الأمة النائب الخليفة الكامل قالوا دائما يتهل هل الناس وما وراء الناس فيشاهدهم على اختلاف أنواعهم ولهذا كثير من المأذون لهم ما يخرجون من بيوتهم مثل الحبيب عبد الله بن محسن العطاس هذا الإمام الكبير في بوغر تسمعون به كان ما يخرج من بيته لأنه يرى الناس على بهيميتهم يرى الكذاب وكذبه ويرى, الفا ويرى الفاحشة ويرى وفاحشته ويرى ذي الغفلة وغفلته ويرى ذي العمل القبيه وقبحه ويرى أصحاب الزنا وزناه ويرى المقصر في صلاته صح أو لا له أن يجلس في بيته حتى لا يرى الناس فتختلف عليه هذه الأحوال وهذه الأشياء فينبدو الناس نبدأ لأنهم مأمورون بتقريب الناس الله ينفعنا وإياكم بالإحياء أولاً وينفعنا بشيوخنا وينفعنا برجال برجال هذا الوادي وينفعنا بالعالويين خاصة وينفعنا بالانتساب إليهم عامة وينفعنا بالإمام الغزالي وينفعنا بالشيخ العدروس ويجعل لنا نصيب من بخبخته إن شاء الله ومن ضمانه ومن دخول الجنة إن شاء الله ندخل معهم ونحشر معهم ونكتب منهم وفي ديوانهم ورب إن شاء الله يسعدنا بما أسعدهم ويفتح بصائر القلوب حتى تتسع للعلم اللدني وحتى تتسع للعلم الوهبي وحتى تتسع للأخذ من فوق والاتصال بفوق والتعلق بما هو فوق وتتسع ما كان عليه أهلكم شو هذه السلاف ذل شفوها عبارة عن خلع كلها موجودة هذه الخلع فمن أراد أن يلبس خلعه من خلعهم من المقامات التي كانوا فيها أو الأحوال التي ارتقوا إليها فالخلعه موجودة بغض إلا تأهل منه والتأهل آه التأهل ما هو بعيد ذل إل إلا إلا ول ما هو بعيد فالخلعة موجودة بغض إلا تأهل منه والتأهل آه التأهل ما هو بعيد لا إلا ذل لا حتى في نفس في نفس هذا المجلس، لأن الإنسان دلل بين خصلتين، دلل تبديل صفات بصفات، واحد في غفلة يبدل صفات الغفلة بصفات اليقظة، وواحد في كذب يبدل صفة الكذب بصفة الصدق، وواحد في لهو يبدل صفة اللهو بصفة الجد، وواحد في بعود ومعاصي يبدل صفة المعصية في نفس المجلس مع الشيء دلل يقلب كما يقولون يقلب اليقظة إلى البطن. انتهى. دل في لحظه واحده اذا عم اذا عمل هكذا جاء له توفيق واسبى عليه الفضل وصار بعيد من الغف عن الغفله وبعيد عن اهل الغفله وبعيد عن عن الاشيان وبعيد عن اهل العسيان وبعيد عن المنكرات وبعيد عن اهل المنكرات والله يدخلنا واياكم تلك الدائره ولا يخرجنا عنها طرفه عين وينفعنا بالاحياء ان شاء الله وينفعنا بشيوخ الاحياء وينفعنا بجراء الاحياء وينفعنا باهلنا وسلافنا وينفعنا بالعلم وينفعنا بالعمل ويدخلنا إن شاء الله تلك الدائرة ولا يخرجنا عنها طرفة عين ويجعل ثمرة الإحسان الانتفاعات هذه إن شاء الله تكرم الله علينا بالإحسان وسعة رحمته يدخلنا تلك الرحمة الواسعة حتى نستمع بنبينا صلوات الله صلى الله عليه وهو راضٍ عنا وحتى يسقينا من حوضه وحتى نرى تلك الموارد الهنية ونجلس على المواهب وتسب علينا تلك المواهب العالية التي كان المولى يسبغها عليهم سبحانه وتعالى ولا يقطع فضله ولا يقطع مدده عنا ولا عنكم ولا عن هذا البيت ولا عن أخينا عبد الجادر ولا عن أولادي ولا عن إخواننا هؤلاء كلكم ولا عن أولادكم ولا عن أحبابكم ولا عن أهل جهاتكم ولا عن أهل بلدكم يواصل مدده علينا وعليكم إن شاء الله. حتى نتصل بأهلنا، وحتى يتصل الفرع بأصله، وحتى لا يتأخر الولد عن والده، عن والده، وحتى لا تتأخر البذ عن أمها، وحتى لا تتأخر الغيث أو الفيض الرحمن عنا وعنكم طرفت عين، ولا أقل من ذلك، والعاف منكم. ثم بعد ذلك رتب الفاتحة هذه، الفاتحة، أن الله تقبل هذه الدعوات، ويعجل بإجابات، ويجعل هذه الجلسة من أبرك الساعات علينا وعليكم، ومن أبرك الجلسات. وأجعلها إن شاء الله ساعة مشهودة بالنفحات مشهودة بالتجليات مشهودة بالرحمات مشهودة بسواب الخيور والبركات التي تتنزل على قرائ الإحياء وعلى من قرأه من قبلنا ومن شيوخنا ومن أهلنا ومن رجالنا ومن, رجالنا ومن رجال السر يمدنا الله إن شاء الله بما أمدهم وينفعنا بما نفعهم ويعطينا ما أعطاهم ويحلنا بما حلاهم لهم واجعلنا إن شاء الله وإياكم داخلين دائرتهم لا خارج منها ويشملنا ببركاتهم ويؤهلنا واياكم لبيرهم ويؤهلنا لنورهم ويؤهلنا لللطائفهم ويمتعنا واياكم ان شاء الله باخينا عبد القادر وحبيبنا عمر وحبيبنا احمد واخينا محمد بن سالم واياكم ان شاء الله مئاه صالحه تكون ان شاء الله مصروفه في الطاعه مصروفه في القرب مصروفه في البر مصروفه في الخير مصروفه في القرب من محمد صلى الله عليه السلام مصروفه فيما يرضي محمد وإن الله وسع علينا وعليكم في الأرزاق ويعمر بنا وبكم الديار واجعلنا وإياكم إن شاء الله أهل القيام بالآثار ومطالعة الأنوار وكشف الحجب إن شاء الله والأستار في لطف عافية وإلى رحمة النبي المعرفة الفاتحة